ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب نحن خلقناكم فناولا طوفن نحن قد دمنا قضٍ تُمش ثَد أُلَ فَلَ لتََك لَلَ ش ألَك م غح الق فَثُم كبحك and so أَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُدُ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمُ الشَّجَرَةَ أَمْ جَعَلَ الْمَآتِ تِرْكًا أَمَتَ عَلَى الْمُقْوِينَ فَذَكِّرْ بِاسْمِ رَبِّكَ Bye.